لا تجاوب بصوتك بدو قم جاوبوني كل ما قمت اجاهد عود يس لا تجاوب بصوتك بدو قم كل ما قمت جاهد عود و لا تجاوب بصوتك بدو قمجاوي جاوبوني اخت تصرخ لهي ما تنقذني لا تجاوب بصوتك بدو يا أهل الشاصي نبغى المغزى لا تتركني لا تجاوب صوتك بدقة مجاوبي والعيارات حنت على كل صهيوني لا تجاوب بصوتك بدقم جاوبوني شدوا والعزم يلا على غزو حاربوني لا تجاوب بصوتك بدقم جاوبوني لا تجاوب بصوتك بدو جاوبوني او لا تجاوب بدي بصوتك بدك جمجاوبوني من نفر للجهاد قالوا عن هي مجنوني لا تجاوب بدي بصوتك بدك جمجاوبوني جهزوا للذخيره بندقينا ويلوني لا تجاوب بصوتك بدك جمجاوبوني او لا تجاوب صوتك بدك عم جاوبني ما بغيت المترس بنغم السامحوني لا تجاوب بصوتك بدك عم جاوبني وما بغيت المترس بنغم سامحوني لا تجاوب بصوتك بدك عم جاوبني شرع الله فوق كل الحصن لا تجاوب بصوتك بدقم جاوب وني لا تجاوب بصوتك بدقم جاوب او لا تجاوب بصوتك بدك كم جاوي بوني على المبدأ وحذر وما لا تجاوب بصوتك بدك كم جاوي بوني وللشراره عزمنا والشرر في عيوني لا تجاوب بصوتك بدك كم جاوي يا شيوخ الحكومة رك لا تجاوب صوتك بدك عم جاوبوني لا تجاوب بصوتك بدك عم جاوبوني يا شو يوخى ركزوا واسمعوني لا تجاوب بصوتك بدك عم جاوبوني اصدعوا بالحقيقة بس لا تقهروني لا تجاوب بصوتك بد غم جو لا تجا بصوتك بد غم جو ب يا راننا يا خاص جدكي حرب طاحون لا تجاب بصوتك بد غ جو لا تجاب بصوتك بد غم جو يا الله الثبتني لو حرا لا تجاب بدك تجاوز بوني يا رجال العقيده اظهر وانصراني لا تجاوز بصوتك بدك تجاوز بوني لا تجاوز بصوتك بدك تجاوز بوني لا تجاوز بصوتك بدك تجاوز بوني